وَإِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 من الله ومأواه جهنم وبئت المطير هم درجات عند الله والله بطير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين ان اذ باث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين